من اول النهار هنا. طيب نعم. لا من من الشمس من كل عشرين نعم. ها؟ نعم المفجور العشى قوله الشافعي والوث. هذا اللي يريد. وما المفجور لأن عش حتى لا نعشر لها قوله لا لا ينعش من بعضهم قال لا العشرة هي لا العشرة رمضان بعضهم قال لا العشر هي عشر الحجه فصار فيها قولان اشتراك الله كذلك الشرف الوتر بعضهم قال الوتر الله والشفى المخلوق لانه قالوا من كل شيء خلقنا ذوجين وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله هو وتر وبعضهم قال الشفى والوتر أنه العدد العدد لأن كل الخلائق متعدلة إما إلى شف وإما إلى وتر واللفظ. صالح للمعنيين جميعا ما لا الصلاة وتر ها وتر الصلاه لكن صلاه الليل صلاه الليل تختم بالوتر فتكون مترا وصلاة انها تختم بالوتر فتكون وتر لا هي نسك هذه و... اوثرت تلك, تلك. هذه ها؟ اوثرت تلك يعني المغرب جعلت ما سبق وترا فس... ولهذا قال رسول انها وتر النهار لكن هو تلقى رث هذه الرسله واحده فاؤثرت له ما قضى الله ان الله سبحانه وتعالى شامل ل... ل... للمعنيين أنا كلما كانت الايه تتضمن معنى لا يخنى فيا تحمل عليه نعم نعم دواز قوم كان عليها نعم يتناظر لان جر الله تعالى يقسم بالليل في حال اقباره وفي حال اجباره ان كل من آيات الله الدوجه نعم وان الموجودة عندهم ومن الاقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بالفاظ متقاربه لماذا قلت عن المعاني عن المعاني لماذا قلت لا لا بنعبد المعاني فيها صيغه منها الجموع مفاعل خل نماقشه ماله ها من فيه انصاف مثلها الجموع واللي فيه انصاف الجموع و... يجر بالفتحه صح ها طيب توافقون لماذا حفظ جر قلت الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحه ها كذا وما بما يكول ما لا تنصرف ما لا ما ينصرف ما لا ينصرف ما ما لا بعد نعم في فان الترادف في اللغه قليل واما في الفاظ القران فاما نادر واما معدوم وقل أن يعذروا عن لفظ واحد لفظ واحد يؤدي, يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب اعجاز القرآن فاذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركه كان تقريبا إن المور كان تقريبا بس بس وقل يعني المؤلاء الآن رحمه الله يقول التراد في اللغه العربية قليل لان الترادف في الحقيقه عباره عن تضخم اللفظ وكلام مؤلف صحيح بالنسبه للمعاني اما بالنسبه للاعيان فان الترادف فيها كثير كم للهر من, من, من اسم كم للاسد من اسم نعم وهكذا المعاني صحيح الترادف فيها قليل ولكن مع ذلك موجود ولا يمكن أن ينكر نعم فمثل بر وقمح وحب وعندنا نبلغ العميه عيش ها؟ هذا البر مترادف وكثير في القرآن يقولنه نادر بمعنى إنه ما يمكن أن تأتي كلمة بمعنى كلمة في القرآن فيه شك في القرآن فإن كنت في شك مما نزل عليك وفيه ريب دائره فيه ادم المتقيم يظن بعض الناس ان شكو ريب معناهما واحد وليس كذلك كما سيذكر المؤذن فحينئذ الترادف من كل وجه فهذا يقول انه نادر او معدوم وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه قوله بلفظ واحد يعني مغاير غير الاول قال ان عبر عن لفظ واحد بلفظ واحد وش معنى على الله انه واحد عن لفظ واحد بلفظ واحد يعني اخر ولو قال المؤلف عن لفظ واحد بلفظ اخر لكان ابين واوضح وهذا هو مراد نعم لا لا لا قلنا غلط غلط هذا ايه قلنا غلط ما سوف تجرب الفتحة تجرب كسنة مقدرة على الياب ايه نعم إن المور هو الحركة ثانى تقريبا إذ المور حركة خفيثة حركة خفيثة سريعة وكذلك إذا قال الوحي بس بس بس ان المور هو حركة لا يا متنور السماء موره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 ثين فيه انزالا اليهم وايحاءا اليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا كيف الان يعني الذين قالوا ان معنى قوله تعالى يومهم استمعوا مروني اي تتحرك يقول هذا تقريبا ليش يقول لأن لي الموره حركه خفيفه سريعه منهم مطلق حركة كذلك إذا قال الوحي هو الإعلام أوحى الله إلى نبيه يعني أعلمه بكذا فهذا أيضا تفسير تقريبي أو قال وقضينا إلى بني إسرائيل يقول أي أي أعلمنا إليه هذا أيضا تقريب لأن معنى قضينا إليهم أخص من أن أعلم لأن معنى قضينا إليهم قضاء واصلا إليهم يعني قضاء قدرية واصلا إليهم فهو أعظم فهو ليس بمعنى مجرد الإعلام إعلام وبينما الملكة قال فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من إعلام فإن فيه انزالا إليهم وإيحاء إليه والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته وهذا معروف مر علينا التضمين أن يضمن فعل معنى فعل فيكون متعديا تعدي ذلك الفعل مر علينا ها؟ لا مر علينا وله مثال من اوضح الامثله وهو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله كيف يشرب بها ثم اثنان يروى يروى بها لانهم ما اقول انهم يشربون بالعين هم يشربون بالكاس ما بالعين فبعضهم قال من بها اي منها وبعض المعنى يشرب أي يروى بها فيكون الزيل هنا مضمنا للشرب دالا على الشرب بلفظه ودالا على المعنى وهو الري بمتعلق بمتعلقه وهو قوله بها نعم ها هل يريد امثله في مثل المعلق نعم غلط من جعل بعض, بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاس البكرة هم؟ أي معاه هم؟ هم؟ هم؟ عندكم وضع الى نعاجه نعجتك الى نعاجه اي معنى نعاجه وقوله اي معنى نعاجه قال فرحاس الظفره من التضمين فسؤال النعجه يتضمن جمعها و وضم... ظمها جمعها وضم... جمعها. جمعها جمعها. لان علماء النحو اختلفوا فيما اذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الاصل هل يكون التجوز في الحرف أو أنه في الفعل والصحيح كما قال أنه بالفعل. فيضمن الفعل معنا يتعدى بمثله إلى ما هو متعد إليه الآن هنا لقد ظلمك بسؤال نعاتك إلى نعاج. بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي بضم سؤال هنا ضمن من معنى الضم اي بضم نعجتك إلى نعاجه وليس المعنى بسؤال نعجتك مع أي ليس المعنى أن نجعل إلى بمعنى مع كذلك من أنصار إلى الله يقول من انصاري الى يجعلونها مع الى الله اي مع الله اي من انصاري مع الله وليس, ولي وليس الامر كذلك بل المعنى من ينيب معي الى الله لان انصاري الى الله يعني منيبين اليه كما قال تعالى منيبين اليه واتقوا نعم وكذلك قوله وان كانوا ينسونك عن الذي اوحينا اليك وممن معن هم من معنى يذيرونك ويخضونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا مؤمنا معنا نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ممن يروى بها ونظائره كثيره ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة طيب لماذا قلنا إن التغمين الفعل اولى من التجوز بمعنى الحرف لأن تغمين الفعل يؤدي معنى زائدا على معنى الفعل بخلاف ما إذا جعلنا الحرف متجوزا فيه فإنه يبقى الفعل على دلاله معناه فقط و. نحول معنى الحرف الى معنى يناسب لفظ الفرق فالترميم إذن اوضح وأوضح نعم من في نعم هو متعلق لأن ما لان هنا م... م... في السماء امن يتعلق بحرف الجر يتعلق بها حرف الجر يعني لا تتعدى بنفسها ثم يجي بحرف الجر أو تتعدى بحرف غير حرف الجر في لكن المعنى هنا في في نفسها أما السائل هو على ما هو طيب سأل سائل بعذاب واقع سأل ثائل بعذاب واقع على رأي من يرى التجوز بالحرف يقول سأل سائل عن عذاب واقع وعلى القطة الثاني سأل سائل مهتما بعداب واقع يقول ضمن سائل بمعنى اهتم به وبحث حتى سأل عنه أو يقال سأل سائل أخبر بعذاب واقع فيكون السؤال هنا مضمنا معنى الإخبار يعني سأل عن العذاب فأخبر بالعداب هنا. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإن لا فالريب فيه فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريب وفي الحديث أنه مر بضب حاقف فقال لا يريبه لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون, السكون والطمانينه فالريب غده غده وله الشك عند يضمن من على والحركة عندكم يبين قصي نعم يبين قصي إلا ليأقين من السكون وال فالريب ضده ولخض الشك وإن قيل إنه يستلزم يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا لا, لا, يدل, لا يدل عليه وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فإشارة بجهه جهة الفضور غير الإشارة في البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مظموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروعا مظهرا باديا فهذه, فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال احدهم أن أفاد المالك رحمه الله في هذا الكلام أن العلماء قد يفصلون لفظة بما يقاربه لا بما يطابقه تقريبا للأذهان فمثل ذلك الكتاب إذا قال أي هذا القرآن فهذا التفسير تقريب كيف لأن, لأن إبداله ذلك بهذا نعم يختلف به المعنى فالإشارة بالبعد تتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الإشارة بالقرب والكتاب يتضمن ما لا يتضمنه القرآن من كون الكتاب مجموعا نعم هذا معنى قول المؤلف مضموما فإن الكتاب من, من, من الكتب من معنى الجمع ومنه الكتيبة لجماعة الخيل لأنها مجتمع. فاذا قال احدهم ان تحبس وقال الاخر توتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف الثواب وان كان المحبوس قد يكون مستهنا وقد لا يكون اذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا فإلا مجموعة عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف نعم لأن عباراتهم المختلفة باللف توجب للإنسان أن يثنيت بكل ما تحتمله الكلمة من معنى قاله السلف من معنى قاله السلف، ومن أجمع ما يكون ذلك تفسير بن جرير رحمه الله، فإنه جمع من ألفاظهم. ما لم يجتمع في غيره وتسيره من كثير كالمختصر له لانه قال معنى كذا وكذا قال هكذا قال فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان وعدد المفسرين القائدين بذلك الذين اتى بهم ابن جرير بالسند في الشيخ رسام رحمه الله يجمع العبارات في هذا ناكل لان مجموعة عباراتهم أدلوا على المقصود من عبارة أو عبارتين. نعم. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس. يفر. ما يفر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. بل متوافر عند العامة أو الخاصة. عندي لعله من الأحكام. شنّك منتم؟ إلا إلا انقص.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 وهو عمود النسب وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الاخوه والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكرت في الأولى الأصول والفروض وذكر في الثانية الحاشية التي تلي الحاشية. الحاشية التي ت... التي ترث بالفرق كالزوجين وولد الأم وولد الأم وولد الأم وفي الثالثة الحاشية التي الحاشية الوالهة بالتعصيب وهم الإخوة, الإخوة لأبوين أو لأب والسماع الجد والاخوه نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه خفاء الدليل أو أو الدهول عنه أو الدهول وش عندك أنت مني والاستلاف قد يكون لخفاء الدليل والجهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغرض في ذهن النفس وقد يكون باعتقاد معارض الراجل باعتقادي باعتقادي معارض الراجل فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاطيله بمجمل. بمجمل ولا بجمل بمجمل جمل يفضح الله المالي برحمه الله يقول هذا اختلاف سأتوبه لأحد الأسباب لكنها هذه ليست عامة يعني ليست شاملة لأن أسباب اختلاف العلماء ذكره رحمه الله في كتاب رفع الملام عن العلمه الاعلام اكثر من هذه الاسباب فهنا يقول قد يكون لخفاء الدليل وهذا نتيجه الفهم يعني انه يخفى الدليل بمعنى انه لا, لا, لا يظن ان هذا دليل على كذا هو سمع لكن خفّ عليه أنه دليل وقد يذهل عنه يكون ذاكرا له ولكن نسيه وقد يكون لعدم سماعه وهذا هو الجهل وقد يكون, يقو... قد يكون الغلط في فهم النص وهذا قصور الفهم بان ذي للغرب وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح يعني فهمنا الدليل وعالم به لكنه اعتقد ان هناك معارض راجحا يمنع القول بهذا الدليل اما تخصيص او نفس او تقييد او ما اشبه ذلك ومن اراد البسطة في هذا فليرجع الى كتاب المؤلف رحمه الله وهو رفع الملام عن عن أي هنا وكذلك كتاب صغير كالملخص كان ملخص لكنه فيه زيادة تمثيل اسمه أخلاف العلماء وموقفون منه نعم نعم ها هذا إياه نعم ايه مع الثلاف التنوع اي الثلاف ايه هي الاولة هي الظاهر وانه عالم ان عامة ما اليه عموم الناس الظاهر ان الاشتلاف على يصل من علم الاختلاف من علم المختلف فيه والمتفق عليه على تأويل بعيد لكن لو قال من الاتفاق كنحر نعم أصل في نوعين الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده مستنده النقل فقط ومنهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول وإما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم النوع الأول الخلاف الواقع. اي أجن من كيسه المقصود بأن جنس المنقول سواء بيان والمقصود بيان ها ها بيان بيان بيان ها ها ها ها ها ها ها ها وهذا هو, الأول يمكن معرفة عندنا هو النوع الأول. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنهما لا يمكن معرفة, معرفة ذلك فيه وهذا, وهذا القسم الثاني من التفقول وهو ما لا طريق لنا إلا الجزم بالصدق منه إلى الجزم وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق, بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه بحث عنه وهما لا طريقة لنا إلى الجزم بالسُطهِ فالبحث عنه. ها؟ ما عندك؟ اذا الجزم بالسُطهِ من هو؟ الله. ما له ها؟ نعم. فالبحث عنه. اي بس والله الحد... لا بقى لا عندهم عامة. حامته بدل البحث عنه ماذا لا فائدة فيه والكلام فيه من ضرور الكلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى لصب على الحق لصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب وفي البعض الذي غرد به ضربه ضار عبابهم وش عندك انتم ايهو في لون لا الله. ها بتتعب. في لون في اختلافهم في لون كلب اصحاب الكهف خلافهم في لون الكلب هذا في فائدة أحمر أبيض أسود وهل لنا طريق إلى العلم به أقول ما لنا طريق إلى العلم به ولا فائدة لنا من معرفته لون, أصحاب لون كلب أصحاب الكهف ما لنا طريق إلا الإسرائيليين والإسرائيليين مهم مثوقي ولا, ولا فائده لنا في العلم بلونه اذ لا يهم لونه اسود ابيض احمر ما يهم طيب قال الرسول ان القلب غسل الشيطان لا ما نعرف ما نعرف ابدا ما نعرف منه شيء طيب كذلك ايضا في البعض الذي ضرب به موسى الذي ضرب به موسى من البقره فقلنا ضربوه ببعضها وش البعض اليد الرجل الرقبة الرقف الرقب. ما ندف اللون اللون أقرب للصور هذا هو الدعم الذي ضرب به موسى من البقره هذا ادعوا لي ان حاشا خطا لو قالوا في البعض الذي ضرب به البقره خلبا على كل حال الآن هنا يبعث فقلنا أضربوه ببعضها ظاهر أن الخطاب لمن لمن تدارعوا فيه للقوم. ها لا أدنى يراجع التسليل يراجع التفسير شراء وبلغونا عشان فرحنا نسخ هذا العساك وممقدار تفينة نوح وما كان خشبها وفتم الغلاء وبسم الغلاء هل فيها فائدة ها أبدا. من خشبه من العسل، من السمر، من الثاج، ما أعلمها. مقدارة، وشطورة في السماء، وشطورة في الأرض، وشعرضها ما ما أعلمها. هنا. وفي اسم الجلاء، الغلام الذي قتله الخبز، ونحن ذلك. الخبز. وفي اسم الغلام الذي قتله الخبز. الخبز ونحن ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. فما كان من هذا منقول النقل صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم تسلي طاحب موسى أنه الخبر فهذا, الخبر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك، بل كان من ما ينخل عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهد ومحمد بن اسحاق وغيرهم لمن ياخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز لا تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجه كما ثبت عندي حاشي على هؤلاء كعب الأخفار وابو اسحاق كعب بن مانع الحبر يمني من مسلمة ماتع مات نعم ماتع الحبر يمني من مسلمة أهل الكتاب كان في زمن الصحابة وروى عنهم بعض الحديث النبوي وروى عنه شيئا من قصص النبيين توفي بحمص سنة 32 في خلافة عثمان ووهب من ربه يمنيين ايضا ولد في اخر خلافه عثمان روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وروى عنه عمرو بن دينار الجمحي عيش المكي وعوف نبي جميله للعبد واقر و توفي قضاء صنع وكان كثيرا تولى احسن نعم تولى قضاء صنعاء وكان كثير النقل من كتب الاسرائيليات والف كتابا في القدر ثم ندم ورجع عنه وكان يعد فيما سوى ذلك ثقة صدوقا وحديثه عن أخيه همام في الصحيحين توف في سنة 114 ومحمد بن اسحاق بيسار المدني أحد الاعلام لا سيما في المغازي والسير قال ابن معين ثقة وليس بحجة وقال أحمد حسن الحديث توفي في سنة 150 ماهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا, إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحقه فتكذبوه وإما يحدثوك أي أن يحدثوكم ببعض منه فكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإذا نذكر أنه أخله عن أهل الكتاب وإن لم يذكر وإن لم يذكر أنه أخله عن أهل الكتاب فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا عن بعض أنا في ذلك عن بعض الصحابة نقل صحيح النفس إليه أكثر مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، وليأن نقل الصحابة عنه أقوام من نقل التابعين، أقوام من نقل التابعين، التابع. هل يكون سمعه من النبي أو من بعض من سمعه منه؟ وش بعده لان احتمال ان يكون سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض ما سمعهم عنه اقوى كذا عندك كذا طيب وش بعده ولان بعد براءه شاء الله تعالى عشان نعلق على الكتاب نعم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 ويروى ليس لها أصل أي اسناد لأن الغالب عليها المراثين مثل ما ينكره عروه بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبه وابن إسحاف ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقبي ونحوهم, ونحوهم من كتاب المغاذي فإنه ونحوهم من المغازي؟ في المغاذي وش من كتاب, من كتاب في بير أحد الفقهاء السبعة ولد سنة 29 وعشرين في سنة واخذ وأخذ علم خالقه عائشة وروى عن علي ومحمد المسلم وأبي هريرة لم يدخل نفسه في شيء من الفتن وكان عالما ثبتا مأمونا الثاني بعده الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي شرحيل شرحي. عامل بن شرحيل الشعبي آه... عندي انهي بينه ولا عدسة. لكن توقفيه ثمائة وثلاثة الإمام العلم أدرك 500 من الصحابة هو ولي القضاري عمر بن عبد العزيز وهو من الشيوخ المسيرين والآمش وشعبة قال العجلي مرسل الشعبي صحيح والثالث الزهر يقول ابن شاب الزهري محمد بن مسلم ولد سنة خمسين وصورة في سنة مئة واربعة وعشرين أحد الأئمة العلام وعالم الحجاز والشام والمدون الأول لعلم السنة باشاره عمر بن عزيز وكان يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته وهم الشوخ نالك بن النساء الأضراب هم وموسى بن عقبة من أقدم مؤرخ المدينة أخذ عن ورث بن الزبير وعبقمة بن وقاص الليثي قال مالك عليكم لمغازي بن عقدة فإنه ثقة وهل أصح المغازي توفي في خلافة عبد الملك ومحمد بن سحاق تقدم التعريف به في هامش صفحة 19 قاله محمد بن سحاق بن يسار المدني احد الأعلام لا سيما مثل المغازي والسير قال, قال ابن معي ثقة وليس بحجة وقال أحمد حسن الحديث توفي في سنة المئة و طيب من بعدهم يحيى بن سعيد وابن أبان ابن سعيد بن العاص الأموي الحافظ الكوفي أخذ عن أبيه وهشام بن عروه وابن جريد وأخذ عنه ابنه سعيد بن يحيى والإمام أحمد وإسحاق وابن معي توفي في سنة المئة وابا السعيد بن مسلم وكان في الأصل الوليد ومسلم هو الوليد بن مسلم الأموي مولاهم الوليد بن مسلم الأموي مولاه يعني نسب إلى الأمويين لأنهم مولى لهم مولاه أبو العباس الدمشقي عالم الشام أخذ العلم عن محمد بن عجيان القرشي والشامي بن حسان وثور بن يزيد والأوزاعل وهو شيوخ الإمام أحمد وإسحاق بن مدين وابي خيثمه توفي سنه مائه وخمس وتسعين والواقدي الواقدي هو ابو عبد الله محمد محمد بن عمر بن واقض الواقدي المدني احد الاعلام وقاضي العراق اخذ عن ابن عجلان القرشي وابن جريه ومالك وخلائق وأخذ عنه ابن سعد واحمد ابن منصور الرمادي وطائفة كان عالما بالمغازي والسير والفتور واختلاف الناس قال إبراهيم الحربي هو أمين الناس على أهل الإسلام لكن أئمة الحديث يرونه دون هذه المنزلة في السنة توفي سنة 207 نعم فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة حديث فائدة مهمة جدا لأن أهل كل بلد وطائفة قد يكونون اعلم من البلد الآخر والطائفة الأخرى في شيء من مسائل الدين فإذا قلت من أعلم الناس في المغافي فكما قال الشيخ رحمه الله أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق وعلل قال علي قال فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم واهل الشام كانوا أهل أهل غزو الجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسياق ما ليس بغيرهم ولهذا عظم الناس عظم الناس عظم الناس كتاب هذه الحاصل فزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأنصاف طيب إني يقول هذا الرجل هو الحا هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حارث ابن أسمع ابن خالجة ابن حصن بن حديثة الفجاري الكوفي ثم المصيقي أخذ العلم عن خالد الحذاء وحميد الطويل وابي قواه ومالك ومثل من عقبه والأعمش وأخذ عن الرزاعي والثوري مع أنه نشوخ وغيرهما. قال ابن حاتم إمام ثقة مأمون. ذكر الأوزاعي يقول هو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام من أعلام أعمى المسلمين كان المقتدر بعلمه وفقه في الديار الشامية آخر دولة بن أمية وصدر دولة بن العباس أخذ عن عطاء المفسرين وقد هذا ونافر واخذ عنه وأخذ عنه عاقل بن زياد السكسكي السكسكي الدمشق وقاضي دمشق يحير الحمزة بن, بن واقد الحضرمي وبقيه بن وليد الكلاعي الحمصي وأخذ وأكثر, وأكثر حملة السنة والفقه والعلم المعاصري في الديار الشامية والاقطار للسامية الأخرى قال الإمام الفقيه الحافظ إسحاق بن راهيب الرهوي إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة الله أكبر. وولد الأوزاعي سنة ثمانية وثمانين وتوفي سنة مائة وسبعة وخمسين وتوفي في رأس بيروت في الحي المعروف بسنه إلى هذا اليوم. أيها الإخوة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها